أتعب على اللي كلمة جئت يا فراد لا ضيع أيام العمر فاني اللي أبي أخسرك و اللي يبي يرباح يعاني و اللي يبي يرباح يعاني ما تجييك من بعد الناس جراح يمكن تجيها بحسره دواني لكن لقد كم الناس تتباح عشان تنساها تبيع عمري ثاني يا قلبك عب على اللي يا من يا عليك سهر ما بات ولا وليا ببعدك لا ويد المطرى عن ما بان على عيون يا جيت تلمح تلمح من بعده معال ولا تقرب من بعد الجرب تلف هبايب افتد ما تنسى المعالم يا قلبي ريحني على ريح بيت صحيحونا